أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه منزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن <تصفيق> أنذر onq السma wa a ba خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم والأنعام خلقها لكم فيها دفاع ومنها تأكلوا ولكم فيها جمال mi aọ la fum il la la di la tankuu vagi من ربكم لرؤوف رحيم والخيل I <laughs>